والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أسواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فبن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.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 فجعلناه لطفة في قراء مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لأما ثم وأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وَل قد فوقكم ل فَقَكُم سَبطَغ إقَمكُ عَ القَلقِ غَافنين وَأَنزَل ل مِ السَّم إا أَم فأسكن ِ وَإِن عَ ذَه بِ بِه لَ قَادِرون فَ شَأَّ لَكُ بِهِ جََّاتِ خِيلٍ وَأَنَّابَد وَأَن بِكُم فيِيهَا فَوَافِ فَثَةُ وَمِنه تَأكُلُون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعاب لعبرة نسقيكم مما في بطونها نسقيكم لِنُهَاوِلَنَّ فِيهَا مَنَافِعَ كَثِيرَةً وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ